لك روح انساني وخلي ما اريد شوفك عيني عيني هجر وحك بيه هواي لك جروحك بيه هواي حبك مات مات ماريا ما, ما بيه خير وعشق انساني خل نفترق حبك بقلبي asila but you forget to be on and me ma tesma' sat ايش بقيت بنجد ميت عمري خلاص ما نخلي بي يا روح هددني جبت العمر ما بقى بي الصبر يا معوداني تعبت الله عليك تروح عجبني منك خلاص من فرقه قام الانقص جرحي و اريدك تنقص كل شيء وانا ما بديتك لتو اللي باكر نرجع من قلبك لو بياما يتسمع كل شي ولا مذلتك كل شي انتهى ولا تفكر, ولا تفكر من قلبك حب داوى حب الدمع تتعوى هو إنساني يلا يوفقك أصلا كره تكراني رسمي نعليك دمساني وحلقه واحد ثاني هو إنساني يلا يوفقك يكرهوا عشق الانسان يخلني افترق حبك بقلبي جراح لا صرت انت الهاره والله ما نرجع سوا بتشوف وجهي بيوم مني ما تسمع صوت كل شيء انتهى ولا تفكر من قلبه حب الدواء حب الدمع, الدمع تتعوى Caesar